أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا العشنا وزيادة، ولا يرهق مجوههم قتار ولا باله. أولئك أصحاب الجنة. هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت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 كنالك تبلو كل نفس ما أسنفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفنا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْوَلَادِ فَأَنَّا تُسْرَثُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق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 وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استضعتم مَن كذب بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتيهم تأمينه كذلك كنبذ الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم نَنؤْمِنُ بِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ ستنيعون إليك أفئد تسمع الصمت لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفئد تهدي العمية ولو كانوا لا الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشوهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قَدْ خَسِرَ النَّاسُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم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 كنتم صائقين قل لا أملك لنفسي غرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يس تأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آما تُمْ بِهِ اَلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ أَنْتُمْ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 الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءت شفاء لما في السجون وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أريتم ما الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل بَيْوَمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَكُفَّارٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لا يَشْكُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَتْلُوٍّ مِنْهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيرُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ائ في كتاب بب البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تغذين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحذنك قولهم إن العزة لله جميعا HU WAS SAMI'UL ALIM ALA INNALLAHI MAN FIS SAMAWATI WA MAN FIL ARD WA MA YATTABI'UL LADINA وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصْرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُ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 تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في جناتم ما إلينا مرجعهم ثم نذيبه. عذاب شديد بما كانوا يكفور